وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ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 Dzialonena ira, hanua ahauka gureta ed zatikा this championsa. Aikkal hizungas Job記 da, akarpые karulaa은�a ha innanしょう Atatikwa Fivei Udarat Katakan As-Kunuria! Aikkalera ride da,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 لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك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 Bismillah, eladziei la yadurru ma'a esmihi shai fi al-ar'di, wala fi al-samai, wahu al-samai'u al-alim. Raditu billahi raba, wabil islami diena, wabimuhammadin sallallahu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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا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 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله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 الحمد Alhamdulillah الحمد Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد للله الحمد الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadeer La ilaha illa Allah wahdan la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تحميد <تصفيق> مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم حميد